الحمد لله نحمده الله فلا ومن فلا الله لا الله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 يصلح لكم أعمالكم ويركر لكم نوعكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوتا عظيما خلاه إن أصفق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار <todama> ان الانسان في هذه الايام في اشد الحاجه للبركه في, في الرزق والعمر بل في كل شيء من شؤونه وذلك ان في هذه الدنيا لا يستطيع ان بغير بركه من الله سبحانه وتعالى رواه من حديث ابي هريره ان رسول الله, صلى الله عليه وآله وسلم قال, بين أيوب يغتسل عريان خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحكي في ثوبه يجبع هذا الجراد من الذهب في ثوبه فلادأه ربه سبحانه وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيت مع ماتار فقال أيوب بنا وعزك ولكن لا غنى بي عن بركك ولكن لا ظنى بي عن بركتك إن من الأسباب الرئيسة التي تكون بسببها البركة في أرزاقنا وأعمالنا تقوى الله سبحانه قال جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا وانتقوا لفتحنا عليهم البركات من السماء والأرض ولكن كذن فأخذناهم بما كلم يكسبون فبركات السماء بالغطر وبركات الأرض بالنبات والثمار وكثرة المواجي والأنعام وذلك أن السماء تجري بجر الأب تقوم مقام الأب والأرض تجري بجر الأم ومنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله سبحانه وتعالى وتدبيره قال سبحانه وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مال غدقا لنفتنهم فيه ومن يعلم عن ذكر ربه يسلوه عماد سعلا قال الإمام الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا ينتيك بالقرزاق من حيث لا تدري وكيف تخشى الفقرة والله رازمك وقد عظة الطيرة والحوتة في البح إ من تديدلة القاطعة التعل الله المبحان قامة شع في شبحانهم في كل صغير المتبير في جون الإنسان كلها يحّ مشع الله في نفس أوللا ثم في بيت في وفي كل مكان يطهم بال القل كان, كان صالقا في ذلك. فإن الله سبحانه يبسط له الرزق ويبارك له فيه قال سبحانه ولو أنهم تغار التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مفصلة وكثير منهم ساء ما يعملون إن من قرأ تاريخ الإسلامي وجد هذا الأمر راضحا بنيا ووجده كذلك أوضح مطار من الشبس في رابعة النهار فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حفيظ الفاروق كان في زمنه الخطر والبركات حتى إن كان ليرسل بمال من أموال الصدقات من ضيء مال المسلمين فيبحث عن مستحقين من البقراء والمساكين فلا يجد من يبتر وحتى كان الذئ يرعى مع الغنم وينام في حضره ولا يعتلي عليه سئل عن ذلك عمر بن عبد العزيز وحضر الله فقال لا تعجمون من أمر الله فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئ والغنم وما كان هذا الخير ليأتي لولا أن روى رب العبد العزيز جعل كتاب الله هو الحكم بينهم فسعد الأمن والأمان ودخل الناس في دين الله أفواجا فلم يتكت لحكم بشر ولا أغلب فيه النظر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من الأسباب الجالبة للبركة في الرزق التقرر لعبادة الله سبحانه وليس المقصود من ذلك أن يدرك الإنسان السعي في العمل ولا يتخذ سببا شرعيا كلا ولكن المقصود أن يعنف الإنسان قلبه بربه سبحانه في كل لحظة من عمره فكلما كان القلب أشدت عن بالله الله سبحانه كان الرزق ميسورا سهلا بلا تعب ولا أصبت قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إذا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا تم الإنسان عمله منها عليه أن يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى شكرا على نعمة السعي في طلب الرزق الحلال وهجزاء الإحسان إلى الإحسان قال سبحانه فإذا فرضت فانصرت وإلى ربك فانغضت فقال سبحانه إن لك في النهار سبحاً قويلاً فراغاً طويلاً شغلاً طويلاً واذكر اسم ربك وتمتل إليه تمتيلاً فليكن جسدك في الدنيا وقلبك في الآخرة يأتيك رزقك عند عتمة مالك روى الإمام أحمد من تلميذي والدماجة كلهم عن أبي مريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يبنى آدم تقرم لعبادته أملأ صدرك غناً وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك فتأملوا كيف هو حال ما يسعى وراء الدنيا سعيا حديثا يضير حق الله سبحانه فلا يصلي الصلاة في وقتها ولا يقيم للزكاة وزنا فإن الله سبحانه يجعله مشتغلا بنفسه وإن كانت الأموال عند بارضة بلا عدد فإن البركة تمحك منها قال سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله وانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون وروي لنا الكثير عن النبي يسوع الله عليه واله وسلم انه قال ما كانت الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فطرته بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ومن كانت جمع الله له شملة وجعل غناء في قلبه وأتته الدنيا وزراغمة ولهذا قال الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد فرخ خاطئك للهم بما أمرت به من عباده ولا تشغله بما ضمنت فإن الرزق والألم قليلا لمطمونا فما دامت أجل باقياً كان الرزق آهية وإذا سد عليك سبحانه بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه ثم قال رحمه الله فتأمن حال الجنين في بطل أمه يأتيه وذاهه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة فإذا خرج من بطل أمه وانقطع ذلك الطريق يعني سرة فتح الله عز وجل له طريقين اثنين هما فدياء منه فيرزق منهما رزقا أطيب من الأول وألذ منه لبن خالص سائب لذة للشاربين فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت طريقان بالفقام يعني بأحفل طعام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها الطعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من البيان والألبان فإذا مات إن عنه هذه الطرق الأربع لكنه سبحانه يفتح له إن كان سعيدا يفتح له طرقا ثمانية وهي أمواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها وعمل السلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم ساب وكفى من تأمل منكم قصة مريم عليه السلام في القرآن الكريم وجد أن سبب رصد الله لها هو انشغالها قلبا وقالبا بربها سبحانه حتى كانت من القاركين واصطفاها الله على رساء العالمين فقد كفلها ذكرياء عليه السلام وكانت كلما دقل عليها زكرياء وكان عبادتها ومحرابها وجد عندها فاتهة لم يحضرها لها هو بنفسه والعلم من ذلك أنه كان يجد فاتهة الشتاء تأتيها بفصل الصيف ويجد فاتهة الصيف في الشتاء وما ذلك على الله بعزيز قال سبحانه تتقبلها ربها قبول الحسن وانبتت ها نبات الحسنه وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الاحراب وجدت انها لسطا قال يا مريم ان ما في قال هو من عند الله ان الله يرضو من يشاء بغير حساب ولما حملت طليا بنفث الله عيسى عليه السلام يسأل الله عز وجل لها أمر الرزق فأجاءها المقار إلى جدع النفلة وحال وقت وفعها فناداها جبريل من تحتها في مكان أسفل منها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا والسري هو النهر فسفر الله لها نهرا شربت منه قال وهزي إليك بجدع النفلة تساقط عليكم رقبا جليا اسقطوا من اعلى النخله رقبا رقوقا من الكبري قولي واشربي وقري عنا قري عنا بعد ان تضعي ابن الكريشه عليه السلام فكلي واشربي وقري عنا فلما كانت عابده ربها قالت له سبحانه كان لها ما سمعتم من النسك الحلال الطيب مع ضعفها وقلة حيلتها وبعدها عن اهل الناس فكانت قد انتذبت من اهلها مكان قصيا بعيدا عن الناس فوصل وجل اليها الروح الامين جبريل عليه السلام وسخر الله لها الرطب من النخلة العظيمه من الذي لا أولو القوة من الرجال ولكن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فكم من الناس يدعب ولا يحصل إلا على القريب وكم من الناس يحصل على المال الكثير بالسعي القريب وذلك أن قلبه متعلق بربه سبحانه وذلك قلبه معد للقيناء والدرهم فلا يستويان مثلاً وذلك فضل الله أن يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم فمن تفرغ لعبادة الله واستقام على شرع الله يسأى الله له أسباب الرزق وجعل غلاء في قلبه وأدته الدنيا وهي راغمة ويوم قيامة يجد في الجنة ما تشتهيه نفسه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله هم المستقامون تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وانشروا في الجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون رزقا من رسول الرحيم فالملائكه عند الموت يبشرهم برزقهم في الجنه وتطمئنهم حتى لا يخافوا مما يستقبلهم ولا يحزنوا على ما فاتهم وما من الأزواج والأولاد فإن الله هو الرزاق من أعظم الأسباب التي يبارك في مال الإنسان وفي رزقه وعمره الصدقه والإنفاق في سبيل الله الاتفاق على الفقراء والمساكين واعانه الغير في سبل الخير وذلك ان الشيطان يسهل للمنفق يسهل له ان ماله سينقص وانه سيصيبه الفقر وكذب الله قال سبحانه الشيطان يعدكم والله يعدكم مغفرة منه ورحمه والله واسع عليم ولا تكسبل المال ينقص إما أنفقته في شبيل الله ولكنه مبارك من عند الله الرزاق ذي القوة المدين فهو يخلفه عنك قال سبحانه وما تنفقوا من خير في وما تنفقون إلا بالتغاء أجم الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تنهون وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسخين وقال جل جلاله من الذي يفرض الله امر الحسن فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يرضى ويرضى اليه ترجعون قال ابو قاريه مسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه وسلم قال ما من يوم مصفح فيه الرباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا أخلف عليه خيرا ويقول الآخر يقول الملك الثاني اللهم أعطي منفقا ثلثا فكذ يخشك إنسان المنفق فقرا والله يعيده الغنى ورسوله الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يقص ماله روك الإبيه عن أبي كبشة النار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تنقسم عليه ما نقص مال عبد من صدقة ما نقص مال عبد من صدقة ولا ضرب عبد مظلمة صبر عليها إلا زادة الله عز وجل عزا ولا فتح عبد باب مسألة يسأل وهو مني إلا فتح الله عليه لذا فقره وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنفق يبن آدم أنفق عليك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أنفقوا أنفق عليكم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حتى إنه إذا لقيه جبريل أبيه يدارسه القرآن يكون خيرا من الريح المرسلة التي تأتي بالخيرات فما سبع شيئك إلا أعطاه أو أرسل إلى من يعطيه ففتح الله عليه من خزائه التي لا تنفذ وأسلم أقوام الكثيرون بسبب فوذي صلى الله عليه وسلم روا مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالكة رضي الله عنه قال ما أسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه ما أسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني عن الإسلام إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غانبا بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلم فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الثاقة فأسهلوا كلهم أجمعون قال ابن قيم رحمه الله الدرائم أربعة درهم أكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذات خطر الدراهم ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذات شق الدراهم ودرهم اكتسب بأذى مسلم ومخرج في أذى مسلم فهو كذلك والإرمان اكتسب لمباح ومنفق في شهوة مباحة فذلك لا له ولا عليه اللهم اكتنا بحلالك عن حرابك وأغضنا بفضلك عمن سواك سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك